العاصفه في السماء وعصارها في البحر ولا ض زلزالها يحيي بتفتيتها وعيني اللي تفل الدمعها وانتثر ولا طلبي دهها تر مفاليتها وصدري اللي به ترمي شرر ومجوسه الضلوع عواد كبريتها وعمري اللي زمنه الجاي ضايع هدر ولا بقى فرصه محظوره تفويتها وعصر قلبي من الفرقه مثل من عصر زيتونة انتو المشكات من زيتها العاصفة في السماء وعصارها في البحر والارض زلزالها يوحي بتفتيتها كني على فوهة بركانها المنصهر ومن الهال أعماق قوة رجلي تثابيتها ما للدهر والمصيبة يوم ما للدهر جاب المطمة وبركني وشليتها أذى بحال الصدر والقاصمة للظهر بك خفوقي مضاربها وتشويتها تداعت عظايب الحمى وطول السهر وشد من موتها مشوار تمويتها ما هي بليلة عمر ليلة نهاية عمر أستغفر الله كذا بالضبط حسيتها نفس الخميس اللي يفجعني ببويا الفجر خذموي بساعة مالي بتوقيتها يوم المرض زادنا شت القضاء والقدر بلّي لها مصخي روحي ولسخيتها كم هقوت كنت طاردها كثر من الشهر ودموع جنب سرير لبيض خفيتها حتى بدى الضغط ينزل باتجاهها صفر درت بي الأرض واهتزت ثوابتها بضع يخلص علي رمح تمثنى النحر لو ما تمسكت والطيحه تحاشيتها لف كفنها وأنا ما أشوف قبل الظهر والنفس من ذعرها ما عاد هديتها عمر الصلاوات ما كانت تجيب الذعر إلا صلاة ورا الجثمان صليتها حملتها فوق متني والأمر الأمر وردتها الحفرة اللي ما تمنيتها وقبل قدامها حتى وهب القبر ما ودي حطها جوفة وحطيتها هلا وعليها عليها تراب مدورينا الأجر واخدت لي حفنة معهم ورديتها وقفت كنا الخفوق يقولي يا للقهر يا قبر الأواهنيك يوم ضميتها أو فيك لا كلايا ما لطيب المقر بعيد عن عيني أول ليلة تبيتها في ظرفة كبرها حول المتر في متر تنقص لمتعوسها وتزيد لبخيتها الله يفسح لها في القبر مد النظر وعند السؤال اساله وارجيه تثبيتها وقفت برقمه قالوا يا مال المطر سبعة وعشرين والأجداث محصيتها قلتاه ما كناه إلا رقم لا تقدر حتى بهذي ظنون الخير ظنيتها رحت تعزز وكني قابض اللي جمر واركي على الكبد صبرتها وحلتيتها عقارب الساعة أوقفها عظيم الأمر يا ليتها للورات عادية ليتها ريحة المنون اسرعت لا تبقي ولا تذر ريحة المنون اقبلت تحملت وابتها ريح المنون اخطفت من فوقي على الشجر في وادي غير ذي زرع استظليتها من عاد أبكي عليه خاطري يحتسر إن كان مبكي علم يوم وريتها اللحد والف جسدها والفحوظ وزهر وأنا ولفت النصايب كثر ما جيتها وليت وجهي شطر ما فيه غيره شطر والارض ضاقت بما رحبت سباريتها زمان حدث ومثل بالصبر في العسر واليوم الأمثال وقت الجد مزريتها أمي على مثلها تبكي عيون البشر قولوا للأعيان ما هو يوم تسكيتها لو الله لا تفيض غيثها ينهمر لا تذخر دموعها حتى فتافيتها المسرف في الحياة والبذخ في الستر كم غيبت صوتها واستوحش صوتها ما كنها لا تقول الصمت له خير اثر قد قال وفواه خلق الله حوانيتها عزاني الخير فيها يوم جاه الخبر يقول يا ما سنين طوال خاويتها لنتعبتني تعبتني وخلتني سوات النهار أصب في كل بيت ومن بعي بيتها بين النقا والرضا والمنفع واليسر والنافلة والطهر ذايع رصيتها والفجر والشافع والوتر ليال عشر والفاتحه والتحيات مواقيتها اللي توزع حلا والعيد بطهر ثغر راحت ولا مرت ما تحلويتها راحت منيره وطاريها الى من عبر كل شبابي كل الأوجاع فكيتها راحت منيره وراح من الدروب السفر حتى مصابيح الأبراج طفالتها شوارع المدن ما فيها يكود الضجر وراضي البر ما تاسعك وشيتها هذه السنة شكلها من دون فطرون حر هذه السنة لو تعدت ما تعديتها أنا اللي الليلة الظلمة افتقدت والخيل غارت ولكن ما تلقيتها يا كثر ما كان في عيني كبير وصغر واخر خبر فرحتي في كف عفريتها أثر ما تدوم ولو بحمد وشكر من مدها بالعمر صيوره ميتها قميص يوسف على يعقوب رد البصر وانا وشي رد روحي عقب مغديتها في داخلي صرخة كنيتها فالصدر يمكن لو اطلاقتها والغيت تصميتها حسد شواطئ الخليج بحرها من قطر لعما بحرينها حرينها والحائط كويتها وبلاد زايد من الضفر لمينا صقر واعمان من حد ما اسقطها لثمريتها امثال ما خلد الرومان قوس النصر خلدت حزنا ملا الدنيا ومليتها حزن يليق بوداع امي ولا له كثر مبيضة منه عيني قد مبكيتها بنت المروات الطيب بأم الفخار من شجرة بارك الله في منابيتها المتخذ بعد بوها زوجها واستمر واخذ شقيقينها وازداد تشتيتها لو ما استعانت على فقدانهم بالصبر كان منحت فرصه النصر لشماميتها خنسن ذرف دمعها المعاويه والصخر لكنها وقفت تكبح تناهيتها رغم الحياه الصعيبه والتعب والفقر ما كان في غير خالقها تلافيتها ومضت توصي ولدها للعلا والظفر وصوتت لاصها الوطاه تصويتها نبت من ثلاثين عام تحنه من الضرر كانت هيمه وابوه طاب تنبيتها من وهني ومن فصالي في سنين صغر حتى ظهر شي ولا والله وفيتها والرجل يبقى طفل وان ماتت أمه كبر وانا اسرع اللي كبر ومن يوم خليتها من وين ممشي وصورتها تزيح صور ما كني إلا بوسط العين خبيتها كنا العزالة سرادك في جميع الديار والكبد ما ذاقت السلوان وظميتها مواردة دونها ضيق النفس والكدر ومقضبة والدليل ما وردهيتها تعصف بي الذكريات ياتب ركن وشبر وأشعر بغصا إلى حنيت غصيتها وسج وازهام على جوالها وانتظر ورد واصحى على أنفاسي وتنهيتها مكسور خاطر كنا الخاطر المنكسر كفوف طفل خذوا منها بساكيتها أذكر جسدها بعد معياه واخزى الإبار واذكر عقاقيرها اللي شبه صميتها واحفظ الكرسيها المتحرك على قدر اسميته العرش والسلطان اسميتها سوزيت فالحوش يا مدرجته العصر واليوم ماتت وبار بكفس وزيتها بتغير البيت حتى الجدر غير الجدر يا ما تنشت غرفتها وناجيتها وشفت الألوان ما ودي بشوف الحمر يوم تذكر ستايرها وموكيتها حتى نباتاتها من ساسها للثمر استنكرتني مع اني جيت واسقيتها واوراق نعناعها والعطر هم العطر حاولت عيد الحياة الها ولحيتها هناك المشت ذكر مع بياض الشعر وهناك مذياعها من أقرب مباخيتها وهناك يا ما حكينا في الديار والسيار وهناك كم زفرت همت بتكبيتها وهناك قصت لي أحسن صوره من السور لا سجين جلب للعين تبيتها اللي را احدى عشر كوكب وشمس وقمر حتى عليها خوتة سلت مصاليتها والجب والذيب والسجن عزيزات مصر. اللي بغت كيدها يفلح يا بل فيتها وهناك وهناك وهناك العبار والعبار من أفخم الذكر حتى حيتها ابني لها الله في جنة نعيمه قصر وبدانيات القطوف طيب تقويتها في ظل واستبرق وسندس وطلح وسدر وأكواب نشهى من الدنيا وشربيتها يجمعني الله بها متقابلين بسرر واشرح لها أيام عمري كيف قضيتها لعات يا شاد من لعات قصيدة شعر واضمن من امرات اللي يضمنك ميتها أنا عليها المسى والصبح قلبي خضر واكن لي عبرت ما عاد كنيتها هتفت للمستجيب القادر المقتدر يا محيين باسمك اسمك الارواح و عليك يا جابر العثرات جبر الكسر عليك يا كاشف همومي تشاتيتها ربي على وصلها هو عاد باقي جسر لجيت لك يا وكيل الخلق ومقيتها ذبحني يا الشوق يا ربا هوينا المفر بعض العرب حيها ميت على ميتها كان كبقيت في الدنيا لها طياب ذكر وعمالها الصالحه في البرزخ بقيتها يا رب عجل بيوم الغاشية والحشر Mushtaq li ummi wa dhammataha